مثل ما يُنفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يألونكم خبلا وَالذُّمَّ عَرِضُوا مَنْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِنَّ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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْحِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ